بصورة من مثله قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه بمثل القرآن كله وبعشر سور منه وبصورة وبحديث والحديث يشمل ما دون السورة في القران كله في قوله تعالى نعم قل ان اجتمعت الانس والجن على اياته بمثل هذا القران لا ياتون بمثله بعشر صور في سوره هود عما يقولون افتراه قل فاتوا بعشر صور مثله في بصوره في سوره البقره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسوره مثله بما دون الصورة في سوره الطور بقوله ان يقولوا تقوله بل لا يؤمنون فلعتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كام الله عز وجل لكن كون نقول قديم هذا ليس صحيح ولا يجوز أن نقول ذلك لأنه مخالف للقرآن طيب ثانيا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل أو عن طريق الصرف من الأصل لأنه صفة الله وصفة الله لا يمكن أن يتصل بها المخلوق لا لأن المخلوق يمكن أن يقول ذلك لكنه صرف لا بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله والله أعلم قال رحمه الله تعالى سفريني نعم سفريني سفريني نعم وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى بالاولى سبحانه, سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان يحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ما ذهب اليه مؤلف في القول في القران كما قال حسنا فأنه كلام الله القديم. طيب. وهل ما قاله في ذلك صحيح؟ لماذا؟ ها؟ طيب. أن الله تكلم به؟ نعم. في نفس و... في وقت إنزاله. طيب. وكل شيء من الآيات أدل على هذا يشك. وجه الدلاله أخبر عن قول هذه المجادلة في الفعل الماضي فقال إيش قد سمع الله قول لا تجادل طيب أحسنت فيه إراد لم أكره أمس لو أوردناه اليوم فقال قائل عبر الله عن الماضي عن, عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه يتحقق وقوعه فهو كقوله أتى أمر الله لو أن أحد قال هذا القول ان نقول هذا القول لا صح لأن الله قال قد سمع وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم يجد. لم يسمع ولا أحد يتجرب أن يقول مثل هذا القول لا أحد يتجرب أن يقول إن الله لم يسمع أبدا واضح وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه إذن ما لم يأتي إذن هو لم يأتي ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي كأن الله قال فلا تستعجلوه ولو كان قد أتى لم يستقم ان يقول فلا تستعجلوه طيب ما, هو ما هي الكلمه التي ينبغي ان يقولها المؤلف بدل قوله قديم احسنت نقول كلامه سبحانه عظيم طيب اعين اعين الوراء بالنص معناها وافر اعجز اعجز اعجز طيب بالنص اين النص الدال على اعجاز الوراء قل ايش قل لو اجتمع لو قال يجتمع عندنا قل القران ما فيه قراء بالمان القران منقراه بالله ولا كل ما أعرف ها نعم انا امام ثلاث ما ادري يقول هو انت ذكرت انت طيب طيب انا اريد لكن خير ان شاء الله يقرا الايه انت والذي على في مثل القران لا تحدى الله الخلق ايضا بما هو دون القران كله نعم وتحدي ايضا بما دون ذلك نعم لا بصوره النسل وتحددون ذلك بحديث ولو ايه بدات بحديث مثله طيب ولكنهم عجزوا وهذا يدل على أن, على ان القران كلام الله لانه لو كان كلام البشر لامكن لبشر اخر ان ياتي به بمثله طيب ثم قال المعلق رحمه الله اذن نحن نؤمن بالنسل للقرآن لانه كلام الله تكلم به ها. لفظا ومعنا في حروفه ومعانيه ليس الكلام هو المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني ونؤمن كذلك بأنه منزل منزل من عند الله والايات في هذا كثيرة إنا أنزلناه في لات المباركة إنا أنزلناه في لات القدر نزل ب... ن... نزل وروح القدس من ربك الآيات أكثر من تحصى ونؤمن بأنه غير مخلوق غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقا لن يكن صفة من صفاته ولو جاز نكمل البحث فيه لأنه مهم. ولو جاز أن يكون مخلوقا لو جاز أن يكون مخلوقا لكان الخلق من صفات الله لكان أنا صفة من صفات الله وأنت صفة من صفات الله والشمس صفة من صفات الله والقمر صفة من صفات الله وهكذا ومعلوم أن هذا منكر ولم يقول به أحد لم يقول أننا صفات الله إلا من قاد بوحدة الوجود وأولئ ما انهم من الحدود طيب إذن هو غير مخلوق علل لانه صفة من صفات الله وصفات الله غير مخلوقه ولو جاز أن نسمي القرآن صفة من صفات الله هو مخلوق لجاز أن نسمي كل مخلوق بأنه صفة من صفات الله يقول العلماء منه بدأ منه أي من الله بدأ فلم يبتدئه أحد قبله وإذا كان منه بدأ فهو كلام يرجع إليه فإن قال قائل أليس الله يقول إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر فنسبه إلى محمد قلنا نسبه إلى محمد لأنه مبلغ مبلغ والدليل على هذا أن الله نسبه في آية أخرى إلى جبريل ومعلوم أن الكلام الواحد لا يصر من متكلمين فإذا نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل في اعتبار أنهما قاما بتبليغ جبريل بلغه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلى الأمة إليه يعود معنى إليه يعود على وجهين، الوجه الاول اليه يعود وصفا إليه يعود وصفا فلا يوصف به غيره الثاني اليه يعود في اخر الزمان حيث جاء في الاثار ان هذا القران ينزع من صدور الناس ومن بطون المصاحب حتى يصبح الناس وليس بين ايديهم قران وليس في صدورهم قران كما ان الكعبه تهدم وتمحى من الارض وذلك فيما اذا اعرض الناس عن هذا القران اعراضا كليا فان الله تعالى يغار على كلامه ان يبقى بين اناس معرضين عنه اعراضا كليا والكعبه ايضا لا يسلط الله عليها أحدا إلا إذا لم يقم أهلها بما يجب لها من التعظيم فإن الله يسلط عليها الرجل الحبشي فينقضها حجرا حجرا حتى تلقى في البحر نسأل الله العافيه طيب انتهينا من الكلام على القرآن ثم قال المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا هذا كلام المؤلف يحتمل معنى المعنى الاول ولسنا نقول ربنا جوهرا او عرضا او جسما يعني لا نقول بذلك بل نسكت وهذا الوجه صحيح وهذا الوجه صحيح يعني لا يجوز لنا ان ننفي ان الله جوهر او عرض او جسم كما لا يجوز لنا ان نثبت ذلك لانه لم يرد في القران ولا السنه اثبات ذلك ولا نفي والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة فإذا لم يرد فيهما اثبات ولا نفي وجب علينا أن لا نقول بالإثبات ولا بالنفي الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر وهو نفي القول به وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر القول بنفي الجوهر يعني لا نقول نعم يعني اننا نقول انه ليس بجوهر نقول انه ليس بجوهر والفرق بين اللا في وجهين ظاهر ولا لا ها؟ لمن لن يفهم ان يقول ليس بظاهر طيب هذا له وجهان في الوجه الاول لا نقول بانه جوهر الوجه الثاني نقول انه ليس بجوهر بينهما فرق ها؟ بينهما فرق واضح طيب تقول أنا لا أقول إن محمدا غير قائم أنا لا أقول إن محمدا غير قائم إذن موقفي إيش ها؟ السكوت لا أقول شيء أنا أقول إنه غير قائم ها؟ إذن قلت قلت عنه إنه غير قائم فهل أنت الآن متوقف ولا مثبت لشيء مثبت لشيء وهو أنا في القيام فقول المؤلف وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر ما نقول لا هذا ولا هذا لا نقول إن ربنا جوهر وهذا المعنى صحيح لأن, لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة الوجه الثاني أن يكون معنى كلامه نقول إن الله ليس بجوهر نقول إن الله ليس بجوهر فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر يعني ان الله ليس بجوهر أفهمتم الفرق بين الوجهين ولا لا؟ هل أنت طيب أما الوجه الأول وهو أن ننفي القول لأنه جوهر، فهذا ها صحيح. لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر، ولا لنا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأملوش الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر، أن نقول ليس بجوهر. فهذا غير صحيح. لكن أيهما ظاهر كلام المؤلف؟ الثاني هو ظاهر كلام المؤلف. يعني أن المؤلف رحمه الله يرى. ان من عقيده اهل السنه والجماعه انهم يقولون ان الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا شك ان هذا النفي ليس ليس بصحيح ولم يقل اهل السنه بذلك وليس هذا مذهبهم لانهم لا تثمون بنفي شيء او اثباته الا بدليل وهنا وهذا ليس فيه دليل لا اثبات ولا نفي طيب الآن نفسر جوهر وعرض الجسم الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره والجسم يعني ما له تمثال يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم قائم مجسم هذا, معنى هذا الجوهر والعرب والجسم المؤلف يرى ان من عقيدتنا ان ننفي هذه الثلاثه عن الله عز وجل ان فيها عن الله ولكن هذا ليس بصحيح كما سيبين ان شاء الله شرحه في الدرس القادم نعم وعلى النبي وصحب اجمعين قال رحمه الله تعالى وليس ربنا بجوهر ولا عرب ولا جسم تعالى دل على سبحانه استوى كما ورد من غير كيف قال تعالى ان يحج ولا بسم الله الرحمن الرحيم لسبق لنا ان قول المؤلف وليس ربنا بجوهر ولا يحتمل وجهين الوجه الاول ان المراد به نفي القول بذلك والوجه الثاني ان المراد به القول بنفي ذلك صح وبينهما فرق اما على احتمال ان المراد القول بنفي ذلك كما معنى البيت اننا ننفي ان نقول ان الله جسم لا نعم صح وبينهما فرق أما على احتمال أن المراد القول بنفي ذلك فمعنى البيت أننا ننفي أن نقول إن الله جسم نعم أننا ننفي أن الله جسم ننفي أن الله جسم أو عرض أو جوهر ومعنى الثاني نفي القول بذلك فالمعنى أننا لا نقول إن الله جسم ولا جوهر ولا عرف. ومع هذا فظاهر كلام المعلف أن المراد القول بنفي الجسم والجوهر والعرض ولكن الذي اراده المعلف بهذا البيت ليس من مدى بأنسنا والجماعه وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة حادثة لم تكن معروفه عند السلف فما في اقوال السلف قول يقول ان الله جسم ولا انه ليس بجسم ولا ان الله عرض ولا انه ليس بعرض ولا ان الله جوهر ولا انه ليس بجوهر عبر لا في القران ولا في السنه ولا في كلام السلف لكن المتكلمين لما حدثت فتتعتوا صاروا يذكرون هذه الكلمات التوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله فمثل يقول النزول لا يكون إلا بجسم والله تعالى ليس بجسم وإذا انتفى المزوم انتفى اللازم طيب إذن ليس الله بجسم لا ينزل الله إلى السماء الاستوى على العرش حقيقة يستلم ان يكون الله جسم والله تعالى ليس بجسم إذن فننفي استوى الله على عرش وهكذا فهم أعني المتكلمين أتوا بمثل هذه العبارات ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل وإلا فليس لهم غرب في نفي هذا أو اثباته إلا هذه المسألة ولما كانت هذه الكلمات إن لم تكن موجودة لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفي ولا إثباتا فالواجب علينا أن نتوقف لا ننفي أن الله جسم ولا نثبت ولا أن الله عرض ولا نثبت ولا أن الله جوهر ولا, ولا نثبت نسكت ولكننا نستفصل في المعنى نستفصل في المعنى فنقول لمن نفى ان يكون الله جسما نقول له ماذا تعني بالجسم ان أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من اجزاء واعضاء فنحن معك في نفيه صح ولا لا فالله ليس بحادث ولا مركب من اعضاء واجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها هذا نوافقه في نفيه لكن لا ننفي الجسم نقول إن الله ملزه عز وجل أن يكون له أبعاظ كابعض المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الاصل وما أشبه ذلك لكن وإن ربت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا هذا حق نثبت ولا جزن أن نفيه لكن مع ذلك ما نقول إن الله جسم حتى وإن أردنا هذا المعنى لماذا؟ لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن والسنة لا إثبات ولا يكفي ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه فهو مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي اخرين إذن فلا نثبته ولا ننفيه وهذا هو العقيدة السليمة أن لا تثبت باللطب أن الله جسم أو ليس بجسم اسكت ما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه وصعبه سكت عنه اسكت لا تثبت ولا تنفي لكن تؤمن بأن لله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقه ويربيها وينزل ويأتي يجب عليك أن تؤمن بهذا وما وراء ذلك لا, لا تتعرض له ثم قال تعالى ذو العلع تعالى اي ترفى عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا وترفع بذاته ترفعا حسيا فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص قال الله تعالى رقيع الدرجات ذو العرش طيب سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا لا به لأنه كما قلنا قبل قليل لا يجوز لنا ان نثبت ولا ننفي، ونفينا ذلك عن الله وادعاء أن ذلك التنزيه خطأ فقول المؤلف سبحانه أي تنزيه الله عن النوصف بها هذه الصفات نقول التنزيه أن ينزه عما لا يليق به لا أن يؤتى بألفاظ مجملة ويقول يجب أن نزع الله عنها ثم قالت قد استوى كما ورد من غير كيف قد استوى ولم يذكر المؤلف متعلق الاستواء، لكن من المعلوم أن المراد استوى على إيش على العرش كما ورد وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في سبعة مواضيع من كتابه. ففي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات ربك ست أيام ثم استوى على العرش. هذا وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات ربك ست في ست أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بأعلى العمدين تورى ثم استوى العرش وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى والخامس في سورة التنزيل ها؟ في سورة التنزيل السجدة الله إيش أن تنزيل كتابة الله لا يخلق السماوات والارض وما بينهما في ست أيام ثم السواع على العرش والسادس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبير والسابع في سورة الحديد ففي سبعه مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى استوى على العرش نصا صريحا واضحا فأضاف الاستواء على العرش الداله على العلو كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه واستقرت عليه وقال تعالى وجعل لكم من الفلك ولنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره <تصفيق> لتستوى على ظهوره أي تعلوا عليها وتستقروا عليها وأعلم ان الاستواء يرد في اللغه العربيه على اربعه وجوه مطلق ومقيد بالاله ومقيد بعلى ومقيد بالواه اربعه وجوه فاذا كان مطلقا فالمراد به الكمال كما قال الله تعالى ولما بدا اشده واستوى اي كمل وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء الانتهاء الى الشيء في كمال في قوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان واذا كان بعلا اذا كان مقيدا بعلا كان معناه العلو والاستقرار كهذه الايات التي ذكرناها في قوله ذالكم استوى على العرش واذا اقترن بالواو صار معناه نساوات فقولهم يا بخاري استوى الماء والخشبة عيسى والماء والخشبة طيب استوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار فمن أصول أنسنا وجماعة الإيمان في الله تعالى استوى على عرشه أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك ولهذا قال كما ورد يجوز أن, يكون، أن تكون كالتشبيل يعني استواء كالوارد يا الوارد والوارد في استواءه انه استواء يريق بجلاله ويحتمل ان تكون الكاف للتعليل اي استوى لانه ورد في كتاب الله والكاف تاتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على احد الوجهين اي لهدايتكم إياه وقوله كما ارسلنا فيكم رسولا وفي وفي احد اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم على كل حال المراد المعلم بهذا ان نؤمن بان الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وما استوى عليه ايش <تصفيق> هي <تصفيق> أي على واستقر ولكن هل نعلم هذا الكيف كيفية على الاستواء يقول من غير كيف من غير كيف والمراد بقوله من غير كيف المراد به من غير تكيف وليس المراد من غير كيفية لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها ونحن لا, لا نعلمها ولو ولا يصح ان يراد بذلك نفي الكيفيه لان لاننا اذا نفينا الكيفيه نفينا الاصل اذ ما من شيء يكون الا وله ولو كيفيه كان يمكن نقول استواء ليس لا كيفية لا بل نقول انه كيفية لكن المنفي هو ايش التكييف وعلى هذا يجب ان نصرف كلام المؤلف إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى ونقول من غير كيف أي من غير تكيف طيب وهذا الذي ذكره المعلف رحمه الله هو الذي عليه ائمه السلف فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى أله العرق صار يصب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج أخرج وهكذا ينبغي لأهل العلم اذا رأوا في صفوفهم مبتدعا ان يطردوها عن صفوفهم لان المبتدع وجوده في اهل السنه الشر لان البدعه مرض كالسرطان لا يرجى برؤه الا ان شاء الله وقوله إلا مبتدعا يحتمل انه اراد الا مبتدعا بهذا السؤال أو إلا مبتدعا إلا أنك من أهل البدع لأن أهل البدع هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس وايا كان المعنى فهو يدل على أن من هج السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين وهكذا ينبغي أيضا أن عن صفوف عن المجتمع كله وأن يضيق النفاق،, أن النفاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم ولا يقال مثلا أن الإنسان حر يقال هو حر لكن في حدود الشرع أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق فإن رجع إليه فذاك وإلا عومل بما تقضيه بدعته من تكفير أو تفسيق ويسي إن شاء الله بغيرك يا هذا نعم على... ايش ما ها؟ لا لا لان هذا الاصل انه مال السنه يعني قد يخطئ ويصيب والاصل انه اخيه السليمه نعم, مم نعم. مم لانه ما ورد قد يكون العرب هذا من عندهم ويكون المعنى الثاني غير هذا. بنفس ما الشيء قائم بنفسه. لكن ماذا نقول؟ لماذا نقول؟ نقوله غني عن كل شيء بس. يعني ننفي القول به. لكن معنى ننفي. ننفي نعم نقوله قائم وبنفسه. لكن نقول ليس بعارف ماذا نتكلم نتكلم في هذا نتكلم نعم. بنفس يخوض في هل هو, هو نقول اولا يجب عليك عن هذا وعدم الخوض فيه فان اصر الا نتكلم تكلمنا معه يعني ما نترك ولهذا بعض الناس يقول ليش ليش لماذا يتكلم اهل السنه في هذه الامور فنقول المكره اخاف لا إذا تكلم بها آل البيت ما يمكن أن في الميدان يرتون كما يشعون لا بد أن ننزل معهم الميدان ونتكلم نعم الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى قال علم بداكين. لا سبحانه قدس وما كمنا سبحانه قدس وكما وردت لغير كيف قد تعالى في اليحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من مما يجب الإيمان به أن نؤمن بأن الله تعالى استوى على عرشه وأن الله ذكر ذلك في سبع في سبعة مواضع من كتابه كلها برغب استوى على العرش وأن معنى الاستواء على العرش هي العلو عليه العلو عليه لكنه علو خاص ليس كالعلو المطلق على جميع الكون لأن علو الله على العرش علو خاص ليس هو العلو المطلق على جميع الكون فإن الله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون ونضرب مثلا يبين لنا الفرض بين العلو العام والخاص لو أن رجلا على السطح على السرير كان علوه على السرير علوا خاصا وعلوه على ما تحت استقف علو عام, علو عام فالإستوى على العرش أخصه من العلو المطلق الشامل بل هو أخصه من المطلق العلو الشامل لجميع الكون ولذلك نقول إن الله تعالى علا على الأرض وعلى السماء ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء طيب وفي وفي الاستواء عدة مباحث أولا على أي كيفية كان الاستواء الجواب الله أعلم له كيفية لكننا لا نعلمها وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا لا سؤالا ولا اجابه لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي غير الحق وان تشركوا بالله ما لم به سفانا وان تقولوا على الله ما يعلم فلو قال لنا قائل كيف استوى فإننا نقول هذا السؤال لا يجوز لا يجوز أن تقول كيف السؤال إذا قالنا ونحب نعرف كيفية للسؤال نقول لا لو كان لنا في معرفة هذا خير نعم لبينه أو لنا ولا يمكن أن ندرك هذا لأن كيفيه صفات الله أعظم من أن تحيط بها رقولنا طيب البحث الثاني هل استوى الله على العرش بمماسه او بغير مماسه الجواب ان نقول في هذا كما قلنا في الاول السؤال عن هذا بدعه وليس لنا ان نقول بمماسه او غير مماسه نقول استوى ولا نتجاوز للقراءه والحديث لان هذه الأمور الغيبيه لا يجوز لك ان تسال عن شيء الا عن معناها فقط اما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لك ان تبحث فيه لا سؤالا ولا اجابه ولهذا نقول يخطئ بعض العلماء الذين قالوا <تصفيق> ان الله استوى على العرش بدون ممارسه نقول ليس لك الحق ان تقول بدون ممارسه ولا ان تقول بممارسه دعها يسع كما وسع الصحابه الذين هم احرص منك على العلم وأشد منك تعظيما لله عز وجل عرفتم طيب اذا نقول كلمه الممارسه او الممارسه يجب ان تلغى وتحذر ثالثا هل نقول استوى على العرش بذاته او لا نقول نقول هذه لا حاجه اليها كلمه بذاته لا ليس لنا فيها حاجه لان كل فعل اضافه الله الى نفسه فهو الى ذاته لا شك ولهذا لا تقول ان الله خلق السماوات بذاته لان هو خلق السماوات هو نفسه ولا خلق السماوات ولا تقول ينزل الى السماء الدنيا بذاته ما حاجه ما دام ما ما دام ان الفعل مضاف لله فهو صادر منه لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم ان الله استوى على العرش بذاته ومرادهم بهذا الرد على قول من قال ان الله استولى على العرش كما قالوا ان الله تعالى عالم بذاته ردا على قول من يقول ان الله إيش عالم بصفاته لا بذاته والا فان القاعده التي ليس فيها أشكال أن كل شيء اضافه أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه واضح? طيب فلا حاجه الى ان نقول استوى على العرش بذاته لأن الله استوى على العرش من هو؟ الله نفسه إذن ما حاجة نقول بذاته لكن لو جاء أحد يشك يقول استوى بمن أستوى ولا هناك استوى он ذاتي حينهIZن نضطر إلى أن نقول بذاته ينزل إلى السماء الدنيا حين, <تصفيق> حين يبقى ثلث للآخر هل نزيده ونقول ينزل بذاته ما نزيده ما حاجة لأن الله أضاف النزول إليه نفسه فإذا قال ينزل إلى السماء الدنيا يعني هو نفسه ينزل ما حاجة ان نقول بذاته لكن لما قال المعطلون إنه ينزل أمره احتاج اهل السنه ان يقولوا انه ينزل بذاته يعني ينزل ذاته هذا قصر بذاته يعني ذاته ينزل نعم فلهذا نقول استوى على العرش بذاته لا حاجه اليها لانها معلومه بمجرد اضافه الفعل الى الله طيب البحث الخامس اذن ولا الرابع طيب البحث الرابع الظهن الخامس وش يذكرونه اذهب الثلاثة طيب كيف تقول برضو وش الثلاثة طيب البحث طيب الله لا فيها البحث الاول نسيته هو امشي ان الاستواب معنى العلو لكنه علو خاص علو خاص هذا هو اول بحث فيكون يكون للمان الان البحث الخامس هل يجوز ان نفسر الاستواب الاستيلة كما قاله في التعطيل وقالوا ان الله إن الله استوى على العرش يعني استولى عليه وليس معناه على عليه لماذا قالوا لاننا لو قلنا ان استوى على العرش أي استو... أي على عليه لازم ان يكون الله محدودا يعني له حد ويقال ان امراه كان من قدمت البصرة البصره فقيل لها إن الله استوى العرش، فقالت متعجبه منكرة محدود على محدود إنها تكفر بذلك يقول يعني يقول إذا استوى العرش لازم أن يكون محدودا ولزم أن يكون جسما والحد ممتنع والجسميه على زعمهم ممتنع فلهذا نقول استوى يتعين أن تكون بمعنى استولى بمعنى استولى طيب نقول هذا التأويل بل هذا التحريف خطأ من عدة وجوه الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ واجماع السلف ما هو ظاهر اللفظ استوى على العرش ما فيه استولى السلف أيضا مجمعون على أن نستوى بمعنى على فإن قال قائل ما الذي اعلمكم بأنهم مجمعون نقول لأن هذا هو معنى استوى على الشيء في اللغة العربية والسلف لغتهم عربيه ولو كان من أراضي الآية سوى ما تقتضيه اللغة العربية سوى ما تقتضيه اللغة العربية لا, لا, لا تكلموا به وبيّنوا فلما لم يأتي عنهم ما يخالف مقتضى اللغة العربية في هذه الكلمة علم بأنهم يقولون فيها بمقتضى إيش بمقتضى اللغة العربية فهم مجمعون على ان السواء بمعنى علا على العرش واستقر وقد ذكر ابن القيم في المنية أنه, انه ورد عن السلف لذلك اربعه اثناء على واستقر وارتفع وصعيد طيب الوجه الثاني أننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش قبل استواء الله عليه ملكا لغيره صح ولا لا خلق السماوات والارض في استعيام ثم استوى على العرش إذا قبل ذلك لمن؟ لغير الله وهذا لا شك أنه مانا باطل لا يمكن أن يقول بهي قائل. الوجه الثالث أننا لو قلنا استوى بمعنى استولى لصح أن يقال إنه استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى السماء وما أشبه ذلك مما هو ملك لله قل لا لان إذا كان استوى بمعنى استولى الله مستوى على كل شيء ولا يمكن أن يقول به القائل لا يمكن أن نقول إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس وعلى القمر وعلى السماء وما اشبه ذلك الوجه الرابع أن نقول من أين لكم في اللغة العربية أن استوى تأتي بمعنى استولى أين هذا في اللغة العربية والقرآن نزل لجسان عربي مبين وهذا موضع واحدة من السبعة المواضع ذكر الله فيه أنه استولى على العرش سبعة مواضع كلها جاءت على وثيرة واحدة استوى على العرش فإذا قالوا عندنا دليل وهو قول القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم نهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق ومعنى استوى بشر على العراق يعني استولى على العراق استولى على العراق فالجواب على ذلك اولا ان هذا البيت قائله مشهور. ما يدرى من قاله ولا يمكن ان يستدل على شيء من العقيدة, العقيدة المتعلقة بالله عز وجل ببيت شعر مجهول طائل فالاحتجاج به مردود من الأصل ثانيا أن نقول لو ثبت أن قائلهم من العرب من العرباء الذين لم تغيرهم من ولا العجمه فإن المانع من الاستمناء من جعل الاستواء هنا بمعنى العلو قرينة ظهر وهو أن بشرا لم يكن يرتفع على العراق حتى يكون العراق ككرسي فيقول لدينا قرينة تمنع من إرادة إيش؟ العلو تمنع من إرادة العلو ولم توجد هذه القرينه في قوله تعالى ثم استوى على العرش ثم نقول ثالثا حول هذا البيت يمكن أن نجعل استوى بمعنى استو... بمعنى علا في هذا البيت قد استوى بشرى العراق نقول نعم قد علا على العراق لكنه علو معنوي فقوله تعالى فلا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلم هل معنى وأنتم أعلم أنه فوق المشكين على رؤوسهم لا لكن هذا علو معنوي سيكون استواب يصف على العراق يعني على علي لكن علوا علوا معنويا هذا انصح ان انصح أن, إن, ان قائل هذا البيت من العرب العرباء مع انه لم يصف وارحل جماعه فبطل الاستدلال بهذا القول اي بئا بهذا البيت على ان استواب بمعنى استولى. إذن فعقيدتنا التي ندين الله بها ونسال الله أن نكون عليها حتى نموت هو أن نستوى على العرش أي على عليه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله نعم طيب أما العرش فإن العرش هو ذلك المخلوق العظيم <تصفيق> الذي هو فوق جميع المخلوقات واختصه الله تعالى لنفسه وهو محيط بالكون كله وقد ورد أن السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات الأرض كحلقة القيت في فلاة من الأرض حلقة من حلق المغفر معروفة ألقيتها في فلاة من الأرض فماذا تكون الحلقة بالنسبة للفلات ما؟ لا شيء ولا تنسى بليه قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقة إذن فالعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل ولا يمكن تصور نتصور عظمة هذا العرش ولهذا وصف الله بأنه مجيد وأنه عظيم لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها واعلى المخلوقات التي نعلمها ولذلك هو عرش يليق بالله سبحانه وتعالى طيب هل في بحث بحث سادس من السناء هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش إلا له حامل الله كما يستوي الإنسان منا على السرير الجواب لا ليس كذلك لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لازم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته لكن هو الذي اختص الله نفسه بالاستواء فقط وأما أن يكون يقله فهو والله ما يقله ما, ما يقله لأنه لو قلنا بذلك لازم منه معنا فاسد لا يدل عليه القرآن وهو احتياجه كاحتياج الانسان منا الى الى السرير ولهذا قال العلماء ان العرش لا يقل الله بمعنى انه ليس محتاجا اليه كما يحتاج الانسان منا الى السرير يجلس عليه والسرير الذي نجلس عليه لو ازيل من, تحت من تحتنا من تحتنا يسقط هنا نعم هو عرس، يعني في ذهنك، وهذا بذن، ذهنك فيه كل ما يستطيع أن يحدد لهذا لا, لا تحدد. تؤمن بأن الله يدن وأنا ولا وجه، ولكن ما تدعي عن هذا الوجه كل ما تصورت وقدرت في ذهنك فهو كذب. وكل ما تصورت وقدرت في ذهنك فالله أعلم. ولهذا ما يمكن أن تقيف أبداً. لا يجب انك تقدر نفسك، ما يمكن أبداً أي شيء، أي كيفيه تقدرها فائمة من هكذا لأنك لن تقدر كيفية إلا مقنوة بمماثلة وهذا لا يمكن نعم؟ أنيش؟ نعم قدن رجله رجله هو قد ما ذكرها احده نعم هذا لا كيفية الهز لا كيفية استقال الله وهذا ايضا ورد به النص لكن ما لم يرد به النص ما يجوز ان تتكلم به عنه لو قال واحد يضعوا رجل وضعوا عليه ومد رجله على كرسي نعم وضغط على شيء تحته حرام عليك من قالك ان هذا الكيفية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تحقيقا للهز وانه حسي ليس معنوي هنا بس ولا ولا بسم الله الرحمن الرحيم قال المولى رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما من غير كيف سبق لنا الكلام على سواء الله على عرشه مفصلا وبينا فيه مباحث المبحث الاول ما معنى الاستواء العلو مم. طيب هل هذا العلو هو العلو العام الذي يشمل جميع المخلوقات؟ هذا علو خاص بالعرش، ولهذا قال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وهو فعال المريض ذو العرش المجيد. طيب هذا علو خاص ليس هو العلو العام على جميع المخلوقات. طيب أليس وهنا؟ هل هو معلوم الكيفية أو مجهول هنا؟ يعني مجهول كيفية؟ أنا أقول مجهول الكيفية. ما أنا بقول معدوم. مجهول كيفية؟ طيب الدليل أو التاليف؟ نعم نعم عن هو استوى وأنا يخبرنا كيف استوى؟ فاذا لا لا يمكن أن نعرف. إذن هذا من أمور الغيب. البحث الثالث. حل... مع... مع العرش <سؤال> نعم. حسن. طيب. إذن البحث الثالث هل نقول إن الله استوى على العرش بمراسة أو بغير مراسة؟ والجواب أننا لا نثبت ولا ننفي، لان ذلك لم يرد فيجب علينا الامساك طيب هل العرش مقل لله عز وجل ام لا بالرحمن نعم لو كانه مقل لله لازم ان يكون الله محتاجا نعم والله تعالى غني عن العرش وايه طيب البحث الخامس البحث الخامس في الاستواء العرش اذا كنا بحوث تتبعوثها البحث البحث آه. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج لكل شيء ولا يحتاج طيب غير هذا وبشيء هل يفسترى باستوى ومسيلة قبلها الشيء نعم قبلها شيء؟ نعم <تصفيق> نقول هل استوى بذاته نعم أو لا نقول ذلك يعني هل نقول ان الله استوى على بذاته؟ بداته أو لا نقول فمالجواب عندك نعم نقول اولا استوى على هذا البعض نعم لأولا نترك الناس اللي منه نقول استوى على العرش ولكن لا نقول بذاته ولا بلا لكن نعلم انه استوى بذاته هو نفسه هو. هل عندنا قاعدة نبني عليها هذا الحكم ان كل الافعال يجببها الله سبحانه فهي عائلة من نفسه. تمام. تمام ولهذا لا نقول خلق السماوات بذاته نعم طيب إذن الأولى أن لا نقول بذاته لأنها لم ترد لكن مع ذلك نؤمن بأنه استوى بذاته ومن قالها من أهل العلم المتقدمين فإنما ارادوا بها الرج على من قالوا إنه استوى فلم, فلم يجعلوا الاستواء بمانا العلوب الذاتي طيب البحث السادس احمد تفسير الاستواء بالاستيلة نعم باطن ها أعطنا الوجه الأول الدان على بطلاب وإجماع خلاف ظاهر النص وإجماع السلف طيب احسنت ما هو ظاهر النص؟ لا هم يقول نعم ما نقول انه ما استوى استوى لكن استوى بما استولى لا الناس لا ولا الله ي... انزل القران باللغه العربيه <تصفيق> نعم. واذا قيل باللغه العربيه استوى على كذا لم يكن معناه استولى كذا جيب لي شاهد من هذا لا هذا على العكس النساء النساء النساء لا من حصله. قال الله تعالى وجعل لكم من الفلك عام ما تركبون لتسووا على ظهوره. طيب. ها. وقال فإذا سويت أنت ومن معك هذا الفلك. وكلنا نعرف المان ذلك. على ألوت عليه واستغفرت عليه. فلذلك. ولم يأت في سبع مواضع من القرآن ما أتى السؤلة. ولا في مواضع واحد طيب. الثاني. الوجه الثاني نعم انه لو كنا ملكا ربما ان يكون العشره قد ولد مملوكا لغير الله صح ان يكون العش قبل ان يصل الله عليه مملوكا لغيره